الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف ا ل أ ح و ا ل على التفصيل و ا ل إ ج م ا ل تقديرا وتدبيرا ا ل م ت ع ا ل بعظمته ومجده الذي أ ن ز ل الفرقان ع ل ى عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله على رسوله الهادي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الذي أ ر س ل ه الى جميع الثقلين ا ل إ ن س والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا الحمد لله على ا ل ق ر آ ن الحمد لله على ا ل إ س ل ا م الحمد ل ل ه على الهدى إ ي م ا ا ن ل ل م م لك ل ا ح ع ل ما أنعمت ب ه ع ل ي ن ا من نعمك ا ل ع ظ ي م و ن ا ك ا ل ج س س ي حيث م أ ر ل ت إ ل ي ن ا أفضل رسلك و أ ن ز ل ت علينا أ ش ر ف كتبك وشرعت لنا أ ف ض ل شرائع دينك وجعلتنا من خير أ م ة أ خ ر ج ت ل ل ن ا وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الحمد لله على ما يسره من صيام رمضان وقيامه وتلاوه كتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد اللهم صل وسلم على محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وجازيك ما ج ا د ي ت خير نبي عن أ م ت ه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر و ما قضيت انك تقضي ولا ي ق ض ى عليك وانه لا يعز من عاديت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 ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم ب أ س م ا ئ ن ا و أ ب ص ا ر ن ا وقواتنا ما أ ح ي ي ت ن ا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر ح م ن ا ولا مبلغ علمنا وارفع مقتك وغضبك عنا, عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا ت و ا ف ذ ن ا بما فعلناه وقلناه وفعله السفهاء منا اللهم إ ن ا عبيدك أ ب ن ا ء عبيدك أ ب ن ا ء إ م ا ئ ك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا ق ض ا ء ك ن س أ ل ك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و أ ن ز ل ت ه في كتابك أ و علمته أ ح د ا من خلقك أ و استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا ورزقنا حق ل ا و س و ع ه النابلسي ي الذي يرضيت ع أطرافنا ل ل ي ل و أ ط ر ا ن ا ا ل ل ي ل و أ ط ر اللهم ف ا ن ه ا ا ر ل و اجعله سائقا لنا الى رضوانك وجنانك ولا تجعله حجه علينا و اللهم ج ل اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حقته ل موسوعه القرآن ا ق ف د إلى ر ض و ا ن و ا ل ج ن ة و ل ا تجعلنا ت ممن ا ب ع ا ل ق فقاده قصاه ر آ ن فزجه على ف ي جهنم ا للعلوم ه م ا ج ن ممن ا يقيم ح د الاسلاميه ا ل ل ه م اجعلنا من أ ه ل ا ل ق ر آ ن ا ل ذ ي ل أ ه ل ك و خ ا يا ص ت ك ر ح م الاسلاميه ر م ن اللهم نسالك الخير كله ل م ا ع ل م م ن ا ن ه و م ا لم ن ع ل م و ن ع و ت بك م ن ا ل ش ر ك ل ه ع ا ج ل ه ولا ج م ع ل م ن ا منه و م ا لم ن ا ل ل ا تهنا س ل ك م م ن ا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا و و ن ع ش ب ك م م الهدى ا س ت شركه و ع دعويه ن غير و ب ح ي م ه ذات مضمون ا ج ت م ا والجنة